يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما